نواصل ايضا في درس فتح الودود الفتح الودود اللطيف بجمع وترتيب أهم دروس التصريف ووصلنا إلى باب الحذف وصلنا إلى باب الحذف وفرغنا من درس النقل قبل رمضان. نواصل الآن في شوال في باب الحذف من عام 1442 قال باب الحذف يضم هذا الباب ثلاث مسائل الأولى تتعلق بحذف الحرف الزائد والثانية بحذف فاء الفعل والثالثة بحذف عينه أو لامه على خلاف في ذلك انتبه انتبه لباب الحذف يقول يضم هذا الباب ثلاثة مسائل الأولى تتعلق بحذف الحرف الزائد وهو همزة أفعل والثانية بحذف فاء الفعل هو في باب وعى يعيد والثالثة بحذف عينه او لامه وهو ما كان على ضعفا من باب فعيل على خلاف في ذلك اي هل المحذوف العين او اللام كما سياتي المساله الاولى حذف همزه افعل في المضارع في المضارع متعلق بحذف الحذف يكون في المضارع همزه أفعل أفعل فعل ماضي أفعل أكرم تحذف في المضارع نعم قال اعلم اولا أن أحرف الفعل المضارع هي أحرف الفعل الماضي بزيادة أحد أحرف المضارعة المجموعة في أنيت فإذا دخلت همزة المضارعه على الماضي الموازن لافعل اجتمع همزتان في أول الكلمة فتحذف همزة أفعل تخفيفا لقد وضحنا هذا في المدخل توضيحا أكثر همزة المضارعة تدخل على حروف الفعل الماضي فالفعل ذهب إذا دخلت عليه همزة المضارعة ماذا تقول أنا ها أذهب ذهب ذهب هذه الثلاثة الأحرف تضيف إليها الهمزة فتقول أنا أذهب هذه الهمزة وأذهب على ما هي عليه على ما هي عليه في الماضي فأحرف المضارع هي أحرف الماضي يضاف لها أحرف المضارعة الهمزة انا أذهب نحن نذهب أنت تذهب هو يذهب فتضيف الهمزة أو النون أو الياء أو التاء باعتبار الخطاب والتكلم والغيبة فالفعل إذا كان جالس جالس كم أحرفه جالس أربعة جالس فعل ماضي إذا أتيت به فعل المضارع مضارعا كم سيصير يصير خمسة الخامس هذا ما هو حمزة المضارعة او حرف المضارعة فتقول أجالس أجالس هذه جالسة أربعة أجالس حمزة المضارعة الفعل قطع كم احرفه أربعة طاء مشددة بحرفين إذا جاء الفعل المضارع منه ماذا تقول أقطع تزيد ماذا حرف المضارعة طيب الفعل أكرم كم أحرفه أربعة كان مثل تلك كان ينبغي أن تقول أكرم أكرم أكرم أكرم, أكرم, أكرم, أكرم, أكرم, أكرم جالس أجالس لكن لما قلت ا ا ا اكرم اجتمعت همزتان في اول الكلام حذفت احدى الهمزتين فبدل ان تقول اكرم قلت اكرم هذا حذف همزه أفعل للتخفيف هذه مساله من مسائل الحذف فسألة سهلة ما كان الفعل الماضي منه على وزن أفعل على أربعة احرف مبدو بالهمزة فعند دخول همزة المضارعة ستلتقي همزتان وأكرم وأعطي كذلك أجاب مثلا نقول أسرف وأسرف هكذا يجتمع همزتان يكون فيه ثقل فتحذف إحدى الهمزة فيقال أكرم أعطي أسرف قال مثال الأفعال أكرم وأسلم وأعطى أفعال ماضية فكان حقها عند دخول أحرف المضارعة أن تكون أكرم وأسلم وأعطي هكذا كان حقها كما تقول في مضارع دحرج كما تقول في مضارع دحرج ودحرج دحرج أربعة بالهمزة تصير خمسة أكرم أربعة بالهمزة تصير خمسة وأكرم لكن حصل ثقل في وأكرم وأسلم وأعطي من اجتماع همزتين في أول الكلمة فتحذف الهمزة الثانية التي هي همزة الماضي همزة افعل التي كانت في الماضي الهمزه تحذف تبقى همزة المضارعه فقط وتبقى همزة المضارعة المضمومة فتصير الأفعال أكرم وأسلم وأعطي أيها أسهل أن تقول أكرم وأعطي أم تقول أكرم وأعطي الثانية أسهل فاذا ما هي العلة وما هي ما هو ما هي الفائدة من الحذف تخفيف قال وقد بين ذلك في المدخل فراجعه مدخل إلى علم الصرف ثم حملوا بقية أحرف المضارعة حملوا بقية أحرف المضارعة النون والياء والتاء واسم الفاعل واسم الفاعل واسم المفعول على الهمزة يعني هذه كلها صارت من باب واحد لما حذفت في أكرم الهمزة هذه ضاعت أيضا في جميع التصاريف فتقول أكرم نكرم تكرم يكرم مكرم فلا تعود الهمزة قد حذفت مع همزة المضارعة تحذف مع بقية التصاريف قال فقالوا في ذلك نكرم وتكرم ويكرم ومكرم ومكرم وكان الأصل أن تنطق هكذا نؤكرم وتؤكرم ويؤكرم ومؤكرم, ومؤكرم ومؤكرم وقد نطقوا بهذا الأصل المهجور في بعض ما سمع منهم كقول الراجز فإنه أهل لأن يؤكرم ما هو الشاهد؟ هذا من اشعار العرب فانه اهل لان يؤكرم اعاد الهمزه الهمزه محذوفه للتخفيف لو, لو ترك الهمزه ماذا يقول فانه اهل لان يكرم لكنه اعاد الهمزه لان يؤكرم هذا اصل مهجور هجرته العرب الرجوع بالهمزه الهمزه حذفت للتخفيف تقول يكرم لكن في بعض أشعارهم أعادوا هذا الأصل المهجور فهذا البيت فإنه أهل يؤكرم لأن يؤكرم يؤكد ما قاله الصرفيون من أن الأصل كان فيه اجتماع همزتين ثم حذفت همزة افعل وحذفت للتخفيف حذفت للتخفيف هذا ما يتعلق بالمساله الأولى ما هي المسالة الأولى؟ حذف همزة أفعل التي كانت في الماضي متى تحذف؟ هل تحذف في الماضي؟ تحذف في ماذا؟ في المضارع ما سبب حذفها؟ الثقل من اجتماع همزتين هل الحذف خاص في همزة المضارعه أم؟ طرد الحذف في جميع تصاريف الكلمة الجواب أنه طرد الحذف في جميع التصاريف في الهمزة في الواو في, في الهمزة في النون في الياء في التاء في اسم الفاعل في اسم المفعول صارت كلها على ما عين واحد وباب واحد الحذف فيها كلها وإن لم يكن فيها ثقل الثقل في أكرم لكن يؤكرم ما فيها ثقل لكن جعلوها كلها جعلوها كلها على ماذا على باب واحد حتى يسهل التعامل مع اللفظ. لو قلت زيد يؤكرم عمرا كما تقول زيد يجالس عمرا زيد يؤكل عمرا زيد يؤكرم عمرا ثقل ما هو ليس فيها ثقل لكن لو قلت انا واكرمه انا واكرم عمرا فيها ثقل من اجتماع همزتين فلما حذفت الهمزه الثانيه مع الهمزه واكرمه حذفت الهمزه الثانيه قالوا تحذف في الباب كلها تحذف في باب ال في حرف في حرف المضارعه ايا كان في الهمزه وفي غيرها من باب طرد الباب طرد الباب أي أن يمشي الباب على شيء واحد ما يكون لفظة فيها همزة ولفظة بدون همزة لفظة فيها همزة ولفظة بدون همزة جعلوها كلها ماذا على باب واحد وهو حذف الهمزة واضح هذا في أفعل في حذف همزة أفعل نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكتفي اليوم بهذا أن يتنبيه الإخوة الجدد الذين ما درسوا الأجرومية هؤلاء سيرتب لهم درس يناسب مستواهم أو كذلك الذين ما درسوا المدخل إلى علم الصرف سيرتب لهم إن شاء الله درس تناسب مستواهم لأنهم إذا دخلوا في الكتاب الذي هو أكبر من مستواهم تعقد ربما ما تضح لهم الأمر ما اتضح لهم الأمر فالذي كان قد درس ومستواه يفهم ما نقرأ فهذا يواصل معنا والذي كان عادة ما زال جديدا لم يأخذ الأجرومية من إخواننا الجدد الذين جاءوا هذه الأيام فهؤلاء سترتب لهم دروس تناسب مستواهم في الأجرومية أولا قبل المتممة وفي المدخل إلى علم الصرف قبل ماذا قبل فتح الودود والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا